الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يبدو أن ما قيل قد أثار كثير من الأخوات فجاءت هذه الأوراق الكثيرة وفيها تعليقات مختلفة ولكن الذي أود أن أبدأ به بعد العود والعود أحمد في الحديث عن الأخلاق آخر نقطة في مسألة ضبط النفس والصفاء والشفافية في التعامل مع الآخرين مشاهد إيمانية في التعامل مع الخلق مشاهد إيمانية في التعامل مع الخلق المشهد الأول كما قال ابن القيم مشهد القدر أن تشهد أن الخلق جميعا يسيرهم أن الخلق جميعهم يسيرهم رب العباد وهذا يعني أن التعامل مع الخلق باعتبارهم قدر فلا تنظر الى اذاهم لك ولكن انظر إلى تقدير الله عز وجل لك ان ياذوك وتعامل معهم كالحر والبرد والابتلاء والمرض المشهد الثاني بعد هذا المشهد وهو مشهد الصبر بأن تشهد الأجر المترتب على احتمال أدى الخلق والمشهد الثالث بعده مشهد العفو والصفح والحلم أن تكون حليما محتملا والمشهد الرابع بعد هذا المشهد بعد مشهد العفو والصفح مشهد النعمة مشهد النعمة وده مشهد راقي جدا أنا, حق... أنا المشهد ده حقيف عنده شوية لما الواحد يأذيك المسألة دي فيها نعمة بالنسبة لك الكلام كانوا واقع واجع لكم ولا ما واجع لكم طيب واجع لكم النعمة الأولى أنك مظلوم ولست ظالم ما في ذلك الآذاب النعمة هنا أنه أنت الحمد لله أنك انت ما بقيت شنو انت ما حتحمد الله حتحمد الله على شنو على النعمة على نعمة أنك مظلوم ولست بظالم النعمة الثانية نعمة الأجر الذي ساقه إليك هذه نعمة ولا ما نعمة نعمة ولا ما نعمة النعمة الثالثة أن تشهد أنه إذا أساء إليك هذه مصيبة قد ستر الله مصائب أكبر ودفع عنك آفات اعظم فاعتبرها مصيبة أقل من المصائب التي يمكن أن تأتيك رابعا طيب أعيدا ما في مشكلة قال لي لك ما طورت أخلاقي معنا كلامي هذا ما عنده فائدة لازم أطور لكم اخلاقي فقال المشهد المشهد النعمة الثالث في المسألة هو أن أن, أن, أن, أن تشهد أن الله دفع عنك مصيبة أكبر من مصيبة الأذى فربما أذاك بالكلام وكان يمكن أن تؤذى بقطع يد أو بقطع رجل أو اعاقه دائمة فكونك تنظر إليها أنظر إليها باعتبارها مصيبة فإذا نظرت عليها باعتبارها مصيبة ورأيت أنها اهون من مصائب أعظم منها كانت هذه المصيبة مع أنها مصيبة وأذى بالنسبة لك نعمة هذه نقطة كويس؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الزمان يقتل الرجل ولا يدري في قتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لما يبقى بدون سبب اخير السلوك من مشروق لئن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك فالنظر النظر الى هذه المساله من هذا الباب وانها ليست في ذيلك. هي هو أدى لكن ما في دينك قال في نفسك أي حاجة احتمل هذه المسألة خامسا يا أخي كيف قلنا القدر والصبر والعب والحلم ومشهد النعمة أربعة المشهد الخامس مشهد القدوه والاسوه أن تضع نفسك في مقام من هو أفضل منك وقد تأذوا اوذي رسول الله في عرضه وأوذي رسول الله في بدنه فان وضعت نفسك مقامهم تسليت وتعزيت وقلت انا مع من سبق هذا لما اشوف الناس حس ذلبي بأدو ما بعي للخادم كله بس بيكون داير الرد بسرعه صح لما صح سادسا مشهد سلامه القلب وبرده الذول ما بيعايي لهذا الخلق وينصرف عنهم ولا يدخل في خصومات مع الناس هذا امن الناس قلوبا وأنا الحظ ان مجتمعنا يحتاج الى هذه الاخلاق وانتم الان في مقام الدعاه لابد ان تفروا وتنتشروا بهذه الاخلاق التي ذكرتها لكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حجر بن ابي في بسنن ابي داود من هجر اخاه سنه كمن سفك دمه يعني اثنين مسلمين القبائل بتاعتهم مختلفه متقاطعين يوم سنه ذي يعتبر كمن قتل النفس المحرمه مع سبق الاصرار والترصد قتل عبده كمن سفك دمه طيب سابعا بعد ذلك مشهد التوحيد مشهد شنو مشهد التوحيد وهذا يعتبر من أجل هذه المشاهد وأرفعها ومشهد التوحيد من امتلأ قلبه ثبا لله وإقبالا على الله لا يحتمل أن يحمل في قلبه لغير للناس من الكراهية والبغض لأن قلبه ليس فيه مجال فمن امتلأ قلبه بالتوحيد لا يكون فيه مجال للبشر والتفكير في أداهم وكيف يرد عليهم لأنه سوف يصرفه عن الله ويشغله عن الله وهذا أيضا مشهد من المشاهد العالية جدا طيب بعد هذه المشاهد انتقل الحديث عن كيف نضبط أنفسنا وكيف ننزل هذه الأخلاق الفاضلة علينا أولا لا بد أن نعرف شيء يقول ابن القيم رحمه الله أصول الأخلاق الفاضلة أربعة أصول الأخلاق الفاضلة أربعة وأصول الأخلاق الذميمة أربعة قال الأخلاق الفاضلة الاربعه هي التي تولد بقية الأخلاق الجميلة الموجودة في الإنسان العدل والصبر والعفة والشجاعة أقول تاني الأخلاق الفاضله الاربعه التي تتولد منها الأخلاق الطيبة العدل والصبر والعفة والشجاعة العدل يولد صدق القول وأداء الأمانة ورد الحقوق والعدل يولد إنصاف المخالفين والخصوم والعدل يولد في النفس شوفوا جزئيه كيف والعدل يولد في النفس رد الحقوق إلى أهلها والصبر يولد ضبط النفس والحلم واحتمال الأذى و عدم الالتفات الى اهل الخلق وهكذا والعفه تولد الحياء والامانه يقول الانسان امين ما ياكل حق الناس لانه عنده عفه كويس والشجاعه تولد الانفاق والايثار والكرم لانه الزول بدمتين لما تكون عنده شجاعه في قلبه والمروءه والنجده دي اربع اخلاق فاضله واصول الاخلاق الذميمه اربعه اولها الظلم الظلم يولد الاخلاق الذميمه لماذا لانه يؤدي الى التعدي واخذ اموال الناس ووضع الشيء في غير موضعه ومدح من لا يستحق المدح وذم من لا يستحق الذم الظلم وهناك العدل الثاني شنو الصبر عكسه هنا الغضب الغضب راس الاخلاق الذميمه طيب في, في اسئله كثيره جت اقول لك سريعه الغضب بنفعل بسرعه وهكذا حتى في واحدة قالت لي امها بتقوم شنو حرم مع وجود تحرم امه قلت ليك في النهايه انا بسكت هل السكوت ده حقوق اذا كان السكوت عن امك سكوت جفاء وجفوه يعتبر عقوق ساد منا يعني معناها هاجراها ومحتقر امرها وما تتكلم معها اما اذا كان السكوت ذل وخضوع للوالده فهذا يعتبر من البر ان شاء الله فالغضب ثم الشهوه لأنها تربي وتولد الخسه والمهانة ورزائل الأخلاق وخلع جباب الحياة كل هذا من الشهوة بالمناسبة طبعا الشهوة من الخطورة بمكان الشهوة من الخطورة بمكان نشوفه الاقوى داعي في الإنسان هو داعي الشهوة ولذلك الشهوه يعني تحتاج الى تسكين وهي شهوه الطعام شهوه الشراب شهوه الكلام مش ان الشهوه في في اطار فقط يعني يذهب ذهن الانسان اليه كل انواع الشهوات تجعل الانسان يحتاج الى تسكينها وطبعا من الـ من الـ من الاشياء المشتهى طبعا ميل الرجل الى المراه وميل المراه الى الرجل وهذا من الاشكالات الكبيره وحتى اذكر انه في في ضعف العلاقه القلبيه مع الله ابن ابي تيميه في التحف العراقيه يقول الا ترى ان يوسف عليه السلام مع انه رجل ولكنه صمد امام امراه العزيز وترفع ذلك لأنه كان مؤمن ولم يكن في قلبه لغير الله مجال وأما هي مع أنوثتها وحيائها دعت على رؤوس الاشهاد وأخذت بقميصه تجره وهو تفلت منها تخلت من حيائها ذلك لأنها مشركة وقلبها خواء والقلب إذا كان خاو من الإيمان ومن المعارف الربانية يتعلق بالصور وبالأشكال وهذا من الإشكالات. حتى أذكر انه ابن الجوزي يقول من عجيب هذا الأمر الرجل الرجل تجده يعني دينه ضعيف فيتعلق بمرأة أجمع العقلاء على أنها دميمة. يعني يكون مصاحب له ملأ أائم شو جعلته طوال. الناس كله بيقول المرضى شينا دميمه يعني شنو ايه يعني شنو في شكلها وتلقاه معاه طوال ما ممكن يقول عنده اخلاق يعني سدد جانب الجمال بشنو لانه صحباره صحباره يعني في شنو في حرام مش كدا يخاشوا وينزل معاه ومتعلق بيه تعلق شديد جدا هنا قال ابن تيميه والسبب انها صادفت قلبا خاليا من الايمان وحب الله فتمكن وده التحليل الصحيح لكن السودانيين عندهم تبرير يقولوا كاتباب والصحيح انه كاتب نفسه مع الشيطان فيما كاتباب ممكن تكون كاتباب ما بيحصل يمشي يكتب الفقراء وعروق المحبه والكلام الفارغ ده في واحده جابت هنا يعني جواب ولا, ولا, ولا سؤال قالت في ناس في حلة بيعملوا عروق المحبه وكلهم بالزواج بعيد مبدا الواحدة تزوج يزول ما دايره لكن في النهاية بتوافق والزواج بتم وهي زي شبه مغمة عليها هذا زواج دا صحيح ولا باقي بحجة الزواج الصحيح على الشرط طبعاً صحيح لأنه تم في الشرط في صورة وأركانه الظاهر تم بأركانه الشرط الظاهر وكذا المهم هذا آه... من الإشكال والشريعة تريد أن تغلق هذا الباب يعني في واحد برضو جاب السؤال قالت هل يجوز لشاب او لشابه ان تقول لشاب اني احبك في الله السؤال ده بجيبه والله هل صار موجود هنا هند اطلع لكم هسه كويس صار موجود هنا ايوه يا هند هل يجوز للرجل ان يقول للمرأة انه يحبها في الله ومع العلم ان هذا الشخص متدين ويقدم لها نصايح عبر الموبايل يا سلام وهو متزوج وعلى صلة قرابه بي وإذا كان هذا لا يجوز أن آخذ منه كتب للعلوم الشرعيه هل أكثر هذا التعامل معه طبعا شوفوا هذا الباب الأنبياء قالوا فيه إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين نمفقوا لعب وقال فيه إمام أحمد لو أمنت على جبل من ذهب لو وجدتني أمينا عليه ولو أمنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها وأجلم كلام الإمام أحمد كلام النبوة اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنه بني إسرائيل كانت في النساء فلا يجوز أن يقدم لها نصائح بهذه الطريقة لخشية التعلم ولا يجوز لشاب أو رجل أحب امراه أن يخبرها الا اذا امرت الفتنه كانت مزوجه وكبيره اذا تاخذ فراسه او تاخذ فراسه حيه ثانيه لكن اما غير ذلك لا يجوز قطعا لدابر الفتنه التي امرنا بها شرعا ولكن واحدة اذا قامت اعجبت بشخص من اقربائه مدين تحبه في الله بينه وبين نفسه ولكن لا تخبره هو شاف لواحده مدينه ما يكلمه شيخ الاسلام يسول عن خطيب يقدم لخطيبته هدايا قال لا يجوز لما لا يؤمن من التعلق فإن الهديه تقود إلى الحب في الفطرة تهازو تحابو يحصل نوع من الحب ولا يفرق بينه بينما كان لله وبينما كان عاطفة وشهوة وال وال والخطبة ليست نهاية الزواج ولا يترتب على ذلك مسؤوليات فقد يفترق ولكن في الزواج إذا افترقوا افترقوا وفق حدود وضوابط وحقوق معلومة بينهم انتهت فتوة ابن رحمه الله وهي فتوة مقاصدية وأعني بالمقاصد تراعي المقصد من علاقة الشارع في التحذير بين اختلاط الرجال مع النساء واحتكاك النساء مع الرجال ولذلك أقول الشهوة ثم الجهل كده بقت أربعة الجهل هو الذي ولد كل الأخلاق شنو؟ الذميمة طيب وهنا ضابط جدا يقول ابن القيم وكل خلق محمود بين خلقين ذميمين فالكرم بين البخل والطيش والاسراف والتبذير مع انه في واحده من اخواتكم هنا سالت قالت الايثار الا ينافي قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا طبعا هذا في المباحات في مباحات خاصة الإنسان أما الصدقات للناس هذه لا حد لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء يا أسماء انفقي هكذا وهكذا ولا توقي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك بلدل جاء في الأثر لو انك أنفقت مالك كله في سبيل الله ما كنت مبذرا ولا مسرفا لما تنفق على نفسك انفق عليها بشنو؟ بتوسط أما في المساكين والفقراء اعطهم بغير شنو؟ بغير حساب يعطيك الله بغير حساب وكن فيما عند الله, فيما عند الله أوثق مما في يدك الشيء بديك من الله قال ما نقص مال من صدق هذا كلام والله ما بيزد ما بي ما بي ما بي ما بي ولذلك أقول هنا الكرم بين الطيش بدون حد وبين البخل بعدين ذول الكري انتو كنت ذول ما محتاج ما اديو لك ما كثير لكن لما تنت ذول فعلا محتاج وانت محتاج اقترب منه ولكن ذاته هذا لا تعاقب عليه بل هو اعلى درجات الخلق وهو خلق الايثار فكل خلق حميد بين خلقين ذميمين الحلم خلق دين المهانة يعني زول مش معناها عشان يق بزول حليم يق بزول يعني درويش يقول لك الغنماء يتأكل عشاهم كويس المهانة ما من الدين وعدم الحلم الغضب والتعالي وعدم ضبط النفس الحلم بيناتهم كويس يعني التفريط في الحلم يجعلها مهانا، والافراط في عدم الحلم يجعلها جنوبا طيش وغضب وكذلك اي خلق الشجاعه هي خلق وسط بين التهور وبين الجبن الجبان ما, ما, ما شجاع والمتهول في غير مواضع الاقدام المقدم في غير مواضع الاقدام المتهول وهكذا قال ابن القيم ملاك الأخلاق الذميمه امران مش اربعه أصول في أمرين بس ملاك الأخلاق الذميمه إفراط في الضعف وإفراط في القوة الإفراط في الضعف بيخلل الإنسان بخيل وجبان ومتردد وكثيرا ما ينشر الناس ثقافة سلبية في مجتمعاتنا يقول قائلهم الخواف رب عياله حتى لا يقدم الإنسان ويكون جريء وشجاع في مواضع الإقدام يقول لك الخواف شنو؟ يقول لك الخواف ربع عياله لكن ما قدم لمجتمع ولا أمة شيء فقط سوف يربي عياله ولن يقوم في الحياة صاحب دور ولا رسالة فإفراط في الضعف سلبية وإفراط في القوة عدوان وملاق ذلك هذه الأمور طيب ما هو اخطر عشان نحن ننزل الاخلاق دي في نفوسنا المطلوب مننا شنو اخطر ما يقف ضد الاخلاق الطبع الطبع يعني شنو يعني اي وحده بتكون بت يعني ما بتنضبط بتسخر كده تقول لك يا اخي ده طبيعي انا ضيق ده ده طبيعي تقول لك أننا حارين أصلنا حارين. الطبع لا يبرر الأخذ بالأخلاق الطيبة والحميدة الطبع لا يبرر للأخلاق شنو؟ الطيبة أن تكون طيبة ولا يبرر للذميمة أن تكون ذميمة وأهم شيء أن يخرج الإنسان من طبعه وهذه قاعدة ذهبية أسمع القاعدة دي. هذه القاعده تقول في تعاملك بالاحسان مع الخلق لا ترى نفسك عليهم متفضلا انما الفضل بعد الله لهم القاعده عرفتو في تعاملك مع الخلق لا بالاحسان لا ترى نفسك عليهم متفضلة, متفضلة عليهم يعني أنا أعطيكم شيء وهذا إحساس حقيقي مني أنا الآن جالس في هذه المنصة ودرسكم. من هو صاحب الفضل على الآخر تسكر روحكم تقول انت صاحب الفضل تسكر روحكم ما تكشكروا لها شوية يقول صاحب الفضل الله عز وجل أنتم أصحاب الفضل وإن كان في الظاهر أن, أن المعلم هو صاحب شنو؟ صاحب الفضل كيف؟ قال ابن قدامى من جلس إليك تعلمه صاحب فضل عليك لأنه أعطاك عقله وقلبه وأعطاك أرضا تغرس فيها غرسا فكيف تكون صاحب فضل عليه وهو قد أعطاك أغلى ما عنده فكره وقلبه وسمعه وعقله لتشكله من صاحب الفضل على التامل ما شكروا قولكم انتم تقولوا ازاي تقول انا صاحب الفضل لما اسالكم تسكتوا انتم انا بقول انتم اصحاب الفضل طيب هذا يعني ايها الكريم ان الطبيب الذي درس في جامعات الأمة انت غيرت وين في جامعة الأمة درسوك ناس صح لا ما صح والحكومة صرفت على الكليات من جروش الشعب هذا الطبيب عليه أن يتعامل مع المريض بأن المريض صاحب فضل وحق وليس أن الطبيب عليه متفضل وقس على ذلك في كل المجالات إذا أعطاك الله علما فأنت لست صاحب فضل إنما أعطاك الله العلم لتعلمه الناس فكيف إذا سلبه الله عنك؟ يعني حتى مثلاً أنا أكون ما بقبل والله طبعا مزعجة لما نزول التهي يجي الناس بعد المحاضرة يحاوطوا نزول إذا كان داربنا غساعة خمسة يمرغوس ساعة ستة لكن أنا بقول لنفسي أقول هذه القلوب ليست ملك لأحد. وإذا تعاليت عليها غدا يصرفها رب العباد عنك فلا تجد من يسلم عليك. بقول أنا نفسك إذا أنا برأي يعني لما نزل يضايق من الناس فعلا أزود بالضايق أقول اسمع أنت الناس ذا على قط معك شو ما في الدين ذا والله باكر الله يصرف الناس دي منك ما تسوي أي حاجة. ثم تعلمت وأصبحت في مجال عندك علم بسيط أنت أصبحت ملك للناس. ملكا لنفسك ولا أهلك مع التوازن في أداء الحقوق إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه لكن هذه النظرة الصحيحة أن نتعامل مع الآخرين ليس باعتبارهم أصحاب, أصحاب طلب وحاجة ونحن أصحاب الحق ولنا عليه فضل ان نتعامل معهم انهم اصحاب الحق علينا ولذلك هذا التعامل يكسر الطبع بالمناسبه يعني الخروج من الطبع وهنا يقول ابن القيم طبع الناس الشرع لا يود ان يقلعه من جذوره من القلب ولكن يود الشرع ان يهذبه كيف يهذبه ضرب مثال قال سيل بيمشي في واد هذا السيل لا يمكن ان تتبع من جذور وتقلع ما بيضر لانه سيل وشيء متولد عبر سنين طويله ولكن ماذا تفعل اما ان تحصن بيتك واما ان تجعل السيل يمر بواد تعمق الوادي ليمر السيل وتسقي ارض وتزرع فيها وهذا يعني ان الطبع الذي في نفوسنا لو قلنا لو قلنا لاي وحده تخذ طبعها بالكلية الذي تولدت عليه الذي هو جزء من كيانها لا يكون هذا اصلا ممكن هذا ممكن الزور ما من طبعه لكن يعمل شنو يهذب طبعه كيف يهذب طبعه قال ابن قيم إذا كانت فيه شدة فليجعلها على أعداء الله والمنافقين وإذا كان فيه حبل التعالي والتفاخر ليجعل هذا في مواطن الحربي قال النبي عن أبي دجان هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن لكنه أمام الصحابة والأهل الخير ما كان بتكبر ولا يتعالى ولكن أمام مشركين تخويفا لهم ونصرة للدين ولذلك الـ الـ الـ هذا الكلام مهم جدا كيف نتعامل مع طبائعنا أن نجعل الحرارة دي نخليها في الحق لكن مش على الناس اللي الحراره معهم تؤثمنا وتحملنا اوزار كالوالدين وكالأخوان في الله واهل الخير والصلاح والتقى وبعض المذنبين لكن على اهل الضلال واهل الزيغ والالحاد والكفر هؤلاء واغلظ عليهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ولذلك هذا من ارفع المعالجات ثم الرياضات النافعه والرياضات النافعه رياضه القلب وذلك بان يحتمل الانسان نفس الاذى وان يجاهد وان يصبر وعند الكلام وعند الشده ان يتذكر الله فكلما تذكر الله هدات حرارته وباء بردت حرارته وهدا ثورانه وسكنت خواطره وفورانه لانه تذكر الله فهذا يعني الرياضات النافعة كثرة الصلاة والصيام بصدق مع الله يجعل القلب رقيق والإنسان في تعامله مع الناس رفيع ورفيق هذا كلام مهم جدا طيب في المعالجات لا بد من القاعدة التي تقول يقول في النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم والحلم بالتحلم الحلم نوع من الأخلاق بالتحلم أن يحمل الإنسان نفسه بمعنى إذا أردت خلق نبيل فخطو نحو الخلق خطوة وسوفقك الله خطوات أنت بقى أعمل حاجة يعني ما لكم رب عددون أقول أنا دار أكبر من أهل الإيثاء وكل يوم ما دخلتوا في جيبه إيثاء كيف قبل ما دخل. دخل في جيب. أدي من العشرة ألافا عندك أدي خمسة بعد بكرة هتبقى نفسك عندك إيثار لكن عندك عشرة خمسمية ما لا تبقى تقبل كيف؟ إيثار شنو بتبقى عليه؟ يعني الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر يعني الأخلاق الفاضلة يسعى الإنسان إليها عبر خطوات عملية يخطوها نحو هذه الأخلاق وأهم شيء دنية ابتداءا وعزم النفس أن تكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة والقيم الحية النبيلة والله عز وجل سيجعلك منهم إن شاء الله طيب وأهم نقطة أخيرة في المعالجات نختم بها هو الذي لا يعامل الله بالحسن والتقوى لا يعامل الخلق بالأخلاق الفاضلة فكيف أنت مع الله كيف أنت مع الله وكلما كنت اشد تعظيما لله كلما كنت أكثر احتقارا لنفسك حتى أمام الناس وهذا من التواضع خاصة أمام المؤمنين والمسلمين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وافض جناحك للمؤمنين هذه القضايا في مسائل الأخلاق كان لابد من أن تطرق وأن ننبه إليها وأخيرا الذي أود أن أقوله طيب أخيرا أود أن أقول شيء علينا أن نتعود من القرآن التماس الأعذار في التعامل مع الناس والخلق وأهم شيء فيه فيها أسمعه كاملة شفت خلاصة, كاملة. خلاصة كله بس النقطة الأخيرة دي. متى رأيت نفسك أحسن من الخلق لن تكون صاحب خلق ما في شيء بيخليك أحسن من الناس أحسن من الناس في شنو أي عندك مال ما أكثر زول عندك مال في الدنيا أصحاب شركات في أمريكا أغلى شركة أغلى شركة في أمريكا أرباحها في السنة تساوي ميزانيات الدول الإفريقية كلها بتجارها نظر واحد في أمريكا عنده قروش تحب شركة تلم السودان ومصر والأوا... والجزائر والناس في أفريقيا وناس موريتانيا وناس جنوب أفريقيا وبنته دار والكامري الموجود كله كله ده بس ارباحه أرباح أقل منهم شنو يعني عندك مال عينك شنو علم عين؟ لن تكون أعلم أهل الأرض ولو كنت عالما في مجال ما اجهلك في مجالات ما أتحلّك ما ما في مجالات أخرى شنو يعني في شن يعني عندك؟ ثم هي اي علم لا يدعو الى الترفق والتواضع هذا يعني انك لن تنتفع به في اي مجال كان بجد برف وما عندك اي تواضع معناته ما عندك علم ذاته ما استفدت وغدا يسلبه الله عنك ماذا تفعل جمال لن تكوني اجمل اهل الارض شنو يعني وردت في السودان ده الأجمل من اللبناني يخدم. عشان كذا الموزعات بتاعنا بربطلون شعري لأنه ما عندنا شعر زخ. ورحنا زي رابطة توبة محزمة واقفة قال تقول النشرة الجوية قال درت الحرارة في نيال 500 وفي فاشر 300 والفاصل المداري وصل عبر ما يجيب راجل يقول بالكالندر رابطة توبة رابطة توبة كده. تشوفها يا أخي. الجمال الحقيقي ما هو جمال الأشكال الب... الب... البشرة بوشة جميلة دي معناها معناها ما جميلة محصله الأخيرة إنها شنو ما جميلة ليه لأنها معناها لم تستفد من جمالها شيء معناها قبيحة النفس هي الغرور معناها قبح في النفس وجمال وجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي قبر من المجوس مات كافر وخذته في قبر ونور قبره جابوا كشافات بعد ما تحت تحتوابي يتعذب جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي وبعد ده كله ده ممكن انتهي بسرطان او انبوبه بتاعت متجاز في المطبخ ممكن انتهي بسرطان انا بعرف جميلات الوحدة أدوها حب السرطان دي ياما شعر كله بيقى الصلعة بيقى الصلعة لو قالوك دي فلانا كانت بتمشي الحفلات وتربط في نصها وترقص بتقول والله دي ما ياهن وأخطر ما في ذلك شوفوا أن ترى أنك صاحب فضل على الناس بالدين بأنك طائع وهم عصاة ولا يجوز أن تنظر إلى العصاة بعين الاحتقار إنما تنظر إليهم بعين الشفقه واحده صحبتك في الكليه بتعمل الاصبغ ده وتقشر وشها وتعمل الاحمر شفايف وهي لسه ما اتزوجت وتقدم مع الاولاد ولابسه ضيق ده ما تستقريها تقول لا انظر إليها بدافع الشفقة والرحمه لا بدافع الاستقار والازدراء لماذا لا تدخل في التألي على الله والادلاء الى العمل والادلاء الله بالعمل هذا من اخطر ما يصيب المتدينين انهم يعاملون غير المتدينين تعامل الترفع يا خلي ده والله إيه في المتدينين بترفع على المتدينين زيهم خلي بالك الناس التانيين ده ديه دين ده بيعلم الناس كده من تواضع لله وما تواضع على الخلق قال اتواضع لمن لأنه الله اللي قال له وقام طباب لله الله رفعه الله وهنا تأمل قول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله اسمعوا هذا الكلام يقول بعض الناس لأن عنده طاعة يصيبه بالغرور فيدفعه للوقوع في ذنب أكبر من ذنوب وآثى من الذين يحتقرهم هو الكبر والعدب بالعمل والغرور مثل ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج الذي أتى إلى رسول الله وقال له اعدل فإنك لم تعدل والله هذه قسم ما أريد بها واتح الله وكان عابدا زاهدا ولكن ما نفعه لتعاليه هذا قال ابن القيم شو, شو, شو أخذ هذا الكلام قال فان فإن بعض الناس يتألى على الله يعني لن بدي الله أوامر أو كذا قال لما أذنب الرجل في بني إسرائيل قال أحد الطائعين إن الله لا يغفر لفلان أو والله لا يغفر الله لفلان قال الله للملائكة من الذي يتألى علي البيحرف علي ودار الدين أوامر دمنه أشهدكم اني قد غفرت للعاصي واحبطت عمل هذا العابد وأدخلته النار الطائع وأدخلته النار لأنه تألى على الله والتألي على الله هو نوع من أنواع الأوامر والإقسام والترفع واحتقال الآخرين قال ابن القيم أنين المذندين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدللين. أنين المذندين مع الذنبك أفضل من زجل المسبحين زجل المسبح الله لكن شايف نفسه ذاته ما في زجل زيه هذا افضل منه المذنب الباكي انين المذنبين احب الينا من زجل المسبحين المذلين يا ادم معصية تذل بها لدينا احب الينا من طاعه تذل بها علينا ولذلك هذا مربط الفرس في التعامل مع الخلق مع خلق الله عز وجل اكون بذلك قد وصلت الى نهايه هذا الدرس من دروس التسكية والذي أفردناه للأخلاق صلى الله عليه يتقبل ويعين ويوفق ويبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب من الأخوات عشان, عشان بسرعة معلش أنا يعني الإجابات هختصرة عشان نستطيع أو, أو, أو نوفق للإجابة على أكبر قدر ممكن من الأخوات الملتزمات من تتعالى على أخواتها المسلمات ويتكبر عليهن ولا تسلم عليهن وإذا سلمنا عليها لا ترد إلا بفتور شديد وتكبر هذا طبعا يفعله تفعله ما بعض من تراهن أقل منها طبعا هذا لعل آخر الكلام الذي قلناه يرد على هذا شنو؟ الكلام هذا عباره عن تنبيه هذا رددنا عليه في أثناء الدرس أنا سريعة الغضب لا أتمالك نفسي عند الغضب وهذا خلقي مع أهلي وأكثر شيء أولمني أنني عندما أغضب مع أمي ويرتفع صوتي معها ولكن بعد أن أنتهي من غضبي الوم نفسي واعتذر لها وأستغفر الله ولكني أعود كثيرا و... و... ومعي و... و... وما زالت معي مع أنني أحذر وأمي كثيرا في و... بعض الأحيان ولكن هل أكون بارا ام عاقة فوالله إنا من هذا الخلق أريد أن أكون بارا بأمي وأحس أن أعمالي كلها لا تقبل. أولاً معاودة برضو هل أطيع والدي إذا قالت لي لن أعفو عنك إذا لبست النقاب إذا إذا وصلت إلى قناعة أن النقاب واجب لا تطيع أمك وأبريها وأحسن إليها وإذا لم تصل إلى هذه القناعة فطاعة الأم أولى. أولاً أقول شيء اسمعوا يا خوات الطبع إنه هي بتحس الموضوع ده لعل هذا درس إذا سألت الله عز وجل بصدق أن ينفعها أن تتحلم الحلم بالتحلم تسمع هذه الفوائد تنزع مسألة الطبع من نفسها بأن تدعم الطبع في مواضع مواضع يحتاج الدين فيها إلى هذا الطبع وإن كان زميما كالمشي المختاله والشده والغلظة وأن تضع الله بينك وبين أمك عند الامك عند الكلام المطلوب تحسن إليه وتتكلم معها وتهديها أنا أنا أنا أنا بقول أشياء يا خوات حس لو أي واحدة فيكم وش مشت جابت هدية بسيطة وجابت لأمك قالت لأمي دي هدية مني أنا ميا خميسان اتحاد وتحاب ما قال ليه ليه الناس ما بيحركوا الحركة دي أدي أمك يعني هدية أبني جسور, جسور الثقة بينك وبينها أديها هدية وش ما تكلم معك كثير ما ما هجر لو نضت معك ما ترد تردع صفى أسأليها وأشكو إليها ما تعانيه صارح أمك تكلم معها بصراحة وفي النهاية وإن جاهداك على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن هذا لا يعني سوء الخلق وصاحبهما في الدنيا معروفة أي مع الكفر أمك قال أغفرني بأمه ما تقول لي كلامك الفارغ ده شنو أنت خرفت ولا يا أمي أنا ما بعصي بالله وما بعبد إلا الله و الله ذات أمرين وأنا أفسد إليك انظر هذا الكلام شوفوا الفرق يعني طيب أثبت بأنني لا أطمئن في قلبي عند الصلاة أو الإقبال على أمر سوى العبادة أو غيرها هل يعد هذا خلل في التوكل الحق على الله الضعف الذي في الخشوع في صلاة الضعف الذي في الخشوع في الصلاة وفي بقية العبادات وعدم وجود حلاوة الإيمان مما يعاني منه كثير من الناس صلاة ما قلنا فيه وجد به النجوم معن الإيمان عنده حلاوة ليس على إطلاقه فالحت الأدنى من الخشوع إذا ضاع الصرب تصبح غير مقبولة بالجملة ولكن في نوع من الناس يعني يشعر برهنه يضعف الخشوع عنده صلاة صحيحة ولكن عليه أن يعالج قلبه وفق الأمور التي ذكرناها في مسائل القلوب السابقة تقول سؤال خارج الدرس ضروري جدا الإجابة عليه طيب تقول أنا طالب في الكليه التي أدرس فيها أو المهم بالسفر في رحله علمية وقد طلبت منهم وقد طلبت منهم سفر أيوة, أيوة لكن أيوة بجاي لم يوافقوا لي بذلك والآن طلبوني بالسفر في رحله القادمه افتوني ماذا أفعل شوف يا اخواتي السفر بغير محرم الذي على حسب الطلاعي وقراته انا ما اعرف انا لكن على حسب الطلاعي الذي وجدت أن السفر بغير محرم لا يجوز للمراه ولو كان في حجه الإسلام الاولى لها ولا اظن أن رحله أو سفرا اجل من سفر الحج الذي وركن من اركان الدين والدليل حديث ابو عباس في الصحيحين قال رجل يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه وانا اكتبت في غزوه كذا ماشي اجاهد في سبيل الله وانت قلت لا تسافر امراه الا مع محرم فادعها تخرج للحج قال اترك الغزوه وحجم امراتك اترك الغزو وحجم ع مع مرأتك هذا يدل على أن الحج حجة الإسلام لا يجوز أن تحج إلا بمحرم وهذا الذي توافرت عليه الأدلة وإن كان بعض الفقهاء ومنهم المتيمين يرى أن سفر المرأة للحج بغير محرم مع رفقة مأمونة ورفقة مأمونة ذات مساله فضفضة جائز ما في حجة الإسلام أما في الحجة النفر ما يجوز حتى الخلاف في حجة شنو الحجة الأولى وليس تكرار الحج ولذلك الذي لدي أمير إليه أنه لا يجوز لها أن تسافل إلا مع ذي محرم الحجة نشوف أكلم بكم معلش يعني, يعني نأس المسألة الناس بيقولوا السفر الآن آمن صح مثلا يعني ما في الدرحل عنه لكن عموما يقول لك السفر آمن زمان لأنه صحراء وشارقة وفي قطع طريق والسفر يعني طويل، لكن ليس الأمريكا ذلك. لو أتينا إلى هذه الوسائل الموجودة اليوم، لا يوجد أخطر من الطائرات التي تختطف. ما انا الطائرات يعملشون؟ باختطفوها صح ولا ما صح؟ ما أمريكا؟ وأبوها ركب من مطار خرطوم، وراجل حال في مطار واشنطن هناك خطفوها ناس مشو الهند. هي جات مع الناس شو؟ ما بيحصل خطف؟ بيحصل الهبوط شنو؟ الاضطرار في غيري في أي مدن؟ عشان كده هذا هذا كلام غير دقيق واحد أش أشيت عن جوزول ما اسمه هنا لمدن زمان الواحد تركب في ناقة ومعها رفقة مقمنة راكبين في ناقة تانية لكن الآية واحدة تانية داتبش بدني مدن قريبة دي بت بتحجز قصين ما اثنين اثنين عند حد اختار زول يجن الجبه؟ هلقيته زول براي انضم معها من الخرطون هنا لحد مدني تقول لا زول اسكت ولا لا لا انا اتكلم معك كل مرة يفتح لها موضوع انت من وين تقول له شايجية اسكت بس يعني انت الكلام كلام مسيخ شايجية بتجري وين؟ ما برده تقول كويس؟ بقع شوية سيبدأ اتكلم معك يقول لا اخي انت سهر كده مالك تقول لماذا لا أتكلم معك؟ لماذا لا تتكلم معي؟ في دائره بالتلكره دي يمشي أخوك يركب جبلك في الكورس اللي بجاي ويجي تركي بيجاي. ما في تبيدي نجوم معك انا جيت واحدة في الحج والله السودانيه يقتني في الحج قتلي الساعة طاردة الليل في مزدلفه ما عارف أي حاجة رايحة قمت قعدتها قعدت بعد ذلك أتكلم معها قالت اتكلم مع ولادي جاي وتمشي بالو جاي قلت والله شيخنا والله الحجه ده له محرم والله بره قلت يا شيخنا والله الحجه ده له الحجة محرم المال اللي عمليه اختفاء الحجه بتن بحرم ما يجي قلت والله نحن تلتنا تلت لو تعبنا تعب الحجه ده له محرم فينا الحجه ده له محرم لانه قد تمر يحكم ماتت في الحجه كان ماتت الرفقه المامونه شنو مالها بدهك في جنوب يكون في راجل من من لذلك لا أجوز هذه آه المسألة مقدار المسافة من السفر التي تطلب وجود محرم مع العلم بظروف عمل تطلب السفر بدون ذي محرم والله طبعا أنا وريت آراء وأقوال لأما لا أما مسافة السفر كلما جاز أن يكون سفرا يقصر فيه و و ويجوز فيه الفطر وأود أن أقول في هذه المسألة شيء الأدلة تقول مسيره ثلاثة شنوك أيام وفي رواية مسيرة يوم وليلة وفي رواية لا يجوز لمرأة أن تسافر إلا مع المحرم فالمسافة هنا المسافة بالدوار حسن زولوا ده ممشي بيدابة من هنا بيناقة ده ممشي لحد مدني يمشي في كم يوم يمشي في ثلاثة يوم خلاص يعني نفس المسألة يعني فهذا الذي اقوله آآ لقد آآ شنو في اخ شنو؟ أخفتنا في الدرس السابق. في الدرس السابق عن الإخلاص. فكيف السبيل إليه؟ بيان عملي. طيب تحدثنا في بعض المعالجات. قلنا عمل الأعمال التي يمكن أن تعمل بالخفاء. مجاهدة النفس وذكر الأدعية. وأن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس إليك أن تراقب الله في أقوالك وشنو وأفعالك أن تزيد من إيمانك أن تبلغ قلبك بالايمان وأن لا تنظر الى الخلق وان تعتبرهم شنو صفر. صفر وأقول كلام منقيم شوف الكلام كويس يقول منقيم حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس والاخلاص لا يجتمعان الا كما يجتمع الماء والنار فمن اراد الاخلاص فليقبل على حب المدح والثناء فيذبحه بسكين اليئس يئس من المساله دي وليقبل على الطمع فيما عند الناس فيذبحه بسكين الزهد عند ذلك يتلألأ له الإخلاص المشرق تقول هل يعتبر الغرام بين الزوجين من صوارف القلب وكيف نضبط هذا ما علمنا بحديث النبي وسلم فيما معناه عندما التمس جسده مع جسد عائشة قال لها إني أحبك ولكنني أحب الله أكثر طبعا هذا الغرام الذي قال الله عز وجل فيه وجعل بينكم موده ورحمة هو ليس فيه شيء لانه من العواطف العواطف ينبغي ان تصان الا عن الذين احلهم الله لكن ينبغي ان لا يؤدى الحب ال ال كيف يبدا الحب في الله ولكن مع العلاقه والقرب يبدا التعلق بالانسان وليس بدينه والدليل انه عند العصيان لا يستطيع ان ينصحه خشيه ان يغضب حبيبه كيف وقد أغضب رب العباد حبيبه الأعلى والأعظم أو يجعله على مكر فيسكت أو يصبح يذكر حبيبه هذا أكثر من ذكره لله مع أن العلاقة برت شنو حبك الله ولذلك الضابط في هذه المسألة أن يكون حب عاطفه وهذا, وهذا مقبول في إطار الزوجية ولكن أن لا يكون ثبا يخرج عن حد الاعتدال بأن لا يقوم ذلك تذكير بالله عز وجل ولا مناصحة ولا فتنة تحس إنه في واحدة تتعلق براجلة إلى درجة إنه راجلتك خلاها ممكن تفتت في دينه لا تعلق غير مشروع مع إنه بزوجها مع إنه ده في النسوان ما في السودان ما في مرة تتعلق براجلة للدرجة لكن الرجال يمكن تعلقوا بالنسوان ده ده حاف الرجاء يمكن تعلق بالمر للدرجة إنه بعد ذلك قلت أي حاجة هذا تعلق وإن كان في الله اتلاع او أجازه الله والشارع ولكنه أدى إلى شنو؟ إلى محظور لا لا ما في إشكال ما فيش ممكن يعني ممكن عنو جاب بعض الأسئلة كأن فيها شيء يعني بما يخدش الحياة لكن يعني لا بأس بالإجابة عليها لأنه قد يكون حال آه يعني آه إنسان في حالة مرضية يقول الشيخ حاول الشيطان أن يثنيني عن الصلاة بقدري مع أنه حاول ولكن بحد ذلك لا يستطيع وكنت كثيرة الوساوس وتعبت تعبا شديدا وعانيت من الوساوس من قبل أن أصبح يعني مكلفة ولكن الشيطان قد تمكن الآن مني عبر الاحتلام فإني كثيرة الاحتلام ولي عشر سنوات وعاني منه حتى ملت نفسي من كثرة الاغتسال وشق وشق علي وأنا الآن في حالة من الإحباط ما يعلم به إلا الله وأصبحت أخاف النوم وأخاف الرجال فماذا أفعل عليها أولا أن تستعين بالله وأن تكثر من ذكره ثالثا أن تجعل هذا من الابتلاء الذي اصابه الله عز وجل بها وأن تدعو المولى عز وجل أن يصرف عنها هذا الشيطان فإنه لا يقدر عليه إلا رب العباد سبحانه ثم وعليها أن لا تؤدي أو تقود إلى ما أراده الشيطان منا. أراد الشيطان منا الاحباط وهنا أبو أود أن أقول مسألة مهمة. كثير من الناس لا يأتي الشيطان من باب الكبائر. لا يأتيه الشيطان من باب شنو؟ من باب الكبائر. شوفوا هذا الكلام السيء. يأتيه الشيطان من باب أكبر من الكبائر وهو الكفر وهو الاحباط لأنه قد يؤدي به إلى الكفر. إنه لا يأثم من روح الله إلا القوم الكافرون. وإنه لا و... ولا ينط من رحمه الله الا القوم الخاسرون فلا تدخلي في اشباق وهذا الامر اولا لست محاسبه عليه شرع لست محاسبه عليه شرع واساله سبحانه وتعالى ييسر لك امرك ويصرف عنك الوساوس نعم؟ نعم. حتى من كثره الاختسال ليس في إحباب إنما هو تجد طهارة ولا شك أنك عندك أجري في كل غسلة لأنه هو اختصال مربوط بالتعبد يعني ما هو مجرد يعني حمام زودارة من الدرسات هو اختصال مربوط بالتعبد فلك إن شاء الله في ذلك أجر ابتعدي عن المثيرات في النهار بقدر المستطاع إن لقي أوقات فراغك بهذه الدورات النافعة وبالدعوة إلى الله عز وإله غيرها طيب طيب تقول في عهد السلف قيل أن المرأة تخطب لنفسها فهل يجوز أن تختار المرأة زوجها وقبل أن تختاره فهل تخبره ما دفع على اختياره من أخلاقه ومقدار احترامها له طبعا هذا مما يجوز عنه ولكن الـ الـ الـ الأفضل في ذلك أيضا مراعاة ما بين الرجال والنساء من فتنة ينبغي أن تحذر ولذلك حتى إذا طلبت التلميح أولى من التصريح ما فعلت بنت شعيب يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فعلم شعيب أنها تريده فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانحين هل الدعاء بقو بقول اللهم رزقني زوجا صالحا ذا مال يعتبر تعد في الدعاء ارزقني فلان مع ذكر اسمه زوجي لي لا يعتبر هذا من التعدي ما في لا يعتبر هذا من التعدي ان شاء الله